மேும் بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكم واعجبوا ان ذا اغمم ذو منهم وقال الكافرون اَغْنَى لِلَّهِ إِلَهًا أَوْ رَاعِ إِلَّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَظِيمٌ وَ فَإِذَا قُلْنَا مَرَءٌ مِنْهُمْ أَنَمْشُوا وَافْسِلُوا آلِهَتَكُمْ إِنَّمَا